بسم الله الرحمن الرحيم اراى الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذينهم يراؤون ويمنعون المعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com